فَافَ وَاتِقَالَُ وَجَهِدُ بِأَموَالِكُمْ وَأَمْفُسِكُم في سَبينِ الل إ فيغِكَابَ وَتِقَالَ وَجَهِدُغِأَمْوالِكُم وَأَنْ فُسِكُم في سَبين الل ذَالِكُمْ خَيَُّكُمْ إِكُ تُمْ تََّمُونذَلِكُمْ خَيَّكُمْ ثم <تصفيق> تعلم <تصفيق> لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه لو كان عرضا قريبا وَسَ يَحلِبونَ بالِلههِ لَ إاسْتَقانانَ خََجِنَ معكُم وَكَ يَحْلبونَ بالِلههِ لَ وَاسْتَطانلَ خََجنَا مك يُهْلكونَ أَمفُسَهُم وَلهَّهُ يَعلممُ إِهُم لَذبُون يُهْلِبونَ أَن فُسَهُم واللهَّهُ اذن الله ان كلمه اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين اذن الله ان كلمه اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله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 ما يستأذن كالذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخرة وكتبت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعذوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين ولو أرادوا الخروج لأعذوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم تَسَبَّقَهُمْ وَقِيلَ كُلُّهُمْ عَنِ الْقَائِدِ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْرًا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ لَوْ خرجوا فيكم ما والفتنة وكيفكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين